وصلنا <تصفيق> الى اي ايراد على ايراد الطريق الثالث يا اخوان الايراد الخامس في الثالث يقال بان روايه من ادرك ما تدل على التوسعة في الموقف لا التوسعة في الحج بمعنى أنها تبين على أن الموقف بالمشعر الحرام يمتد ناق الزوال لا أنه ينتهي بطلوع الشمس وأما من نقص بعض أجزاء الحج فهل يكفيه الوقوف بالمشعر أم لا فهذا لا تتففل يا جماعه ترعب، <تصفيق> فهذا مما لا تتكثف الروايات لاثباته حتى يستدل بها على محل الكلام وقد يورجوا على هذا الاشكال بإيرادين الاول ان أنه كما ورد المقيد وهو قوله في معتبرة جميل من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قضى لنس فقد أدرك الحاد حديث 9 باب 23 من ابواب الوقوف بالمشعار فقد ورد المطلق ايضا وهو معتبره هشام حديث 11 من نفس الباب قال من أدرك المشعر فقد أدرك الحاج فلم يذكر مسألة قبل الزوال ولا موجب لحمل المطلق على المقيد لأنهما مثبتان وإذا كان المطلق والمقيد مثبتين واحتمل تعدد الجعل فلا موجب عرفا لحمل المطلق على المقيد كما إذا قال زر الحسين وقال زر الحسين على طهارة فإنهما مثبتان وتعدد الجعل محتمل بأن يكون مطلوبا وكون الزيارة عن طهارة مطلوبا آخر وفي المقام ايضا من أدرك المشعر فقد أدرك الحج جعل مفاده التوسعة في الحج وقوله من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج جعل آخر إذن مع احتمال معا من الحق؟ تريعا اه <تصفيق> <تصفيق> اذا ورد عندنا <تصفيق> بعد كرر نيسا إذا, اذا ورد عندنا مطلق ومقيد مثبتان واحتملنا تعدد الجاعل فلا موجب عرفان لحمل المطلق على المقيد كما في المقام تعدد المتعلق ينفي اجتماع مثلين. هذا متعلق بشيء، هذا متعلق بشيء آخر. المتعلق بهذا المعنى. تداخل لا بأس فيه. تداخل. في مرحلة العمل لا بأس فيه. تداخل. يجي اشتياق. هذا له متعلق وهذا له متعلق. هذا يقول الوقوف يمتد إلى الزوال. هذا يقول الحج يمتد إلى ال... مشعر إلا أن يقال إن هناك بعض النصوص ظاهرها أن مضمون روايات الباب واحد وليس متعددا نحو ما رواه في كتاب الرجال بسنده عن يونس قال إن ابن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وكان أصحابنا اليونس يقول يقولون من أدرك المشعار قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج وحدثني ابن أبي عمير وأحسبه رواه يعني أنه رواية أيضا وليس مجرد حديث أن من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد ادرك ال ظاهر سياق الرواية أن المضمون الصادر عن الإمام واحد ولكن وقع الخلاف العام في سعده وضيقه، فابن مسكان يقول شيئا، ولا يقولون شيئا آخر، وابن أبي عمير يقول شيئا ثالثا، إذن هذه الرواية. حرينة على أن روايات الباب متكفلة لجعل واحد اختلف في سعته وضيقه لا أن المجعول متعدد يريد ال... شنو بعد مناقشه الأولى المناقشه الثانية بينما <تصفيق> على مفهوم واحد وهو ان ندرك المنعه بلى واختلفوا أنه هل صدر عن الامام قبل طلوع الشمس ام لا هل صدر منه قبل النحر ام لا هذا يدل على انه يختلفون في رواية واحدة أنه هل صدرت بالسعه أو صدرت بالضيق فما تجعل متعدد الإمام جعل الاطلاق في رواية وجعل التقييد في رواية أخرى ولا باس بتعددهما ظاهرهم أنهم متفقون على أن الإمام صدر منه شيء إلا أن الصادر ساعة وضيقا محل خلافين ولكن بالمجموع أنه مفهوم أنه يغني على الحاج <متحدث> لا لهيك الدنيا لا نقعد الساعه 10 لا احنا مو احنا كنا قاعدين نناقش في ماذا نناقش انه هل يعمد المطلق على المقيد صحيح ولا ليس صحيح او او لا يحمل المطلق على المقيد اذا شفنا ان الجعل واحد فلا بد حينئذ من حمل المطلق على المقيد وحينئذ إذا حملنا المطلق على المقيد يكون مضمون هذه الروايات التوسعة في موقف لا في الحل. أدري ولا هذا نحن لا إحنا هذا الرواية جايبينه. بلش فقط الساعة ونضي. بلي إحنا جايبين هذا شاهد على أن المجعول في الروايات واحد لا متعدد بعد أن نفرغ عن هذا نستظهر من هذه الرواية أن المجعول واحد. نجي الآن الروايات الباردة. نجي أن الروايات الباردة على قسمين مطلق ومقيد. نقول بعد ان استظهرنا ان الجعل واحد لا بد من حمل المطلق على المقيم من اين التموار؟ لانه فقط توسع على الدين وانه رواية الى المسكين لا يمكن ان تكون في الموقف لا يمكن العمل بالمطلق مع وجود المقيد. المقيم, المقيم للواقف فقط لا المقيم ولهذا يصير المطلوب واحدا تعني الان مثلا اذا قال المولى اعتق رقابه وقال في رواية نظرة اعتقرقه وقال خلاص مدام هما اتفقوا على إعلاق الرقبة إذن أنا اعتقرقه وقال مؤمنة الحديث هداني هنا إذن قال من أدرك المشعر فقد أدرك لأنه قال الحديث أدري ما أدركه قبل الزوال من يوم الناحر مما يؤكد أن نظره لتوسعة الموقف وليس نظره لتوسعة الحكر فلا يمكن أن يبنى على الأول لأنه محله وفاقر لا وجهوا محل وفاق مع وجود المقيد لا يكون الأول محل وفاقين نعم ابن <تصفيق> الخليل قالنا هذا فهم كيش لهذه الأمور لا هذا كلام يونس هو فهم يونس مثلا هو هو فهم يونس لا يعلم يعني من يقول أنه منحصر من بما سمع هو يونس لعل غيره سمع شيئا خب من اين نستكشف هذا نقول هذا التعب هذا التعدد انه مشاركه وردت مختصا واكثر طيبه خب انا هذا اشير ساشير اليه الان المناقشه الثانيه ان عندنا صحيحه بل أن, ان عندنا صحيحه وهي صحيحه ابن المغيره سبق الكلام فيها لم ترد عن الصادق حتى تدخل ضمن الدائره وانما وردت عن ال... ابو الحسن موسى عليه السلام وهي داله على التوسعه في الطرفين اي توسعه الحج لادراك الموقف وتوسعه الموقف أنا رجل فقال إني لم أدرك الموقفين جميعا فدخل إسحاق على أبي الحسام عليه السلام فسأله عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفات فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم الناحر فقد أدرك الحاج الرواية مشتمله على التوسعة من الجهتين الإشكال الأخير. ما نبي عليه. الإشكال الأخير <تصفيق> على معتبرة <تصفيق> من هدرات سير السابع أن يقال بأن. المنظور إليه في من أدراك هو الاكتفاء بالحضور في الموقف الحج فمن حضر الموقف فقد حج وأم احتساب هذا الحج حج اسلام فلا دلالة في الرواية عليه ويرد على هذا الاشتال ما سبق ذكره في تقريب الاستدلال بالرواية وهي وهو, وهو وهو يعني التقريب أن استفادت الاجزاء ليس وحدها بل من مجموع امرين الاول ان ايه الاستطاعه ولله على الناس حج البيت من استطاع ان ايه الاستطاعه تدل على أن الاستطاع في أي زمن من أزمنة الإمكان موجبة للحاد الأمر الثاني أن هذا المكلف الذي جمع الشرائط قبل المشعر متمكن من الحاج بروايه من ادراك اذا فالوجوب نستفيده من الايات والتمكن نستفيده من الروايات من أجموعهما نستفيد أنه إذا حج بهذه الكيفية فقد حصل الواجب هذا تمام الكلام في المسألة الأولى أو المقام الأول ماذا يشاركيب؟ شنو كان؟ أصدنا سيدنا من كل مناقشة في الآية؟ مقام المقام نعم. آية قد يقال أن ظاهرة في, في الإحداث لا في البقاء لا في فقط يعني أن حدوث الاستطاعة في أي زمنين؟ <تصفيق> لا يعني في وجود استدائن لأنه من من من حدش أن الاستطاعة. فلأن ظاهر ظاهرة أنه إيجاب الحج على من استطاع من أول الأمر. لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا الوجود ظاهر ظاهر أن صرف وجود الاستطاعة في أي زمنين موجب للحج لكن موجب للحجل. الممكن الحج الذي يقدر المكلف على ادائه فهذه الايه غايه ما تقول من استطاع يجب عليه الحج احتاط الحج يجب عليه الحج اذا امكنه طبعا بل لا ندري ان هذا يمكنه الحج لو ما يمكنه رواية من ادى تقول يمكنه بس يحضرهم الموقف فقط فنجمع بينهما؟ لا أقول أحد يعني الظاهر من الآية يجاب الحج من أول الأمر. الحج من أول؟ يعني من حين حدوث الاستطاعة، صحيح؟ من أول الأمر يعني من حين حدوث الاستطاعة. يعني يجب الحج إذا حدثت الاستطاعة. بالضبط. ولكن هذا الحج المقدمة؟ ولكن هل الاستطاعة مقيدة بزمان؟ يعني. بالأول. قبل الحج بالاستطاعة قبل يوم عرفة بالاستطاعة قبل المشعة ما قيدت الآية؟ قالت متى حدثت الاستطاع في اي جمهين وجب الحج حتى, حتى لو الرواية الثانية تقول متى ما الموقف لقدر يقدر يؤدي الحج الذي وجب عليه بالآية لمن هذا الاسطاع يصبص فيه حتى لو حدثت الاستطاع ثم اتبعت او ده ارتفعت الاستطاع ارتفع المشروط بارتفاع شرقي بعد هذا لا يعقب او تقول له مع... المعلقة حتى لو بالواجب المعلق. حتى من الواجب المعلق الواجب المعلق هم يرتفع بارتفاع القيف في ضرفيه نفس الكلام. أفرق من هذا؟ إذا نبت لاحمل عليه هذا المشكلة. المشكلة المشرف؟ المشكلة إشكال السادس كل الناس الدنيا لاحمل عليه بحيث لم يجي هذا الحد يعني. أي ظهور؟ يقول بأنه هذه الرواية لو خلينا معها بضبط. كان أدرك المشعر فقد أدرك الحد ما في أن هو روح اسلام يقول اللي يحضر كبرحج حج اما حج حجة الاسلام ام لا ساكتة عجل يعني لا بهور فيها في ان الحج هو حجة الاسلام طبيعي الحج اذا حضر يوما الموقف فقد حصل على حجين حج المعهود ام لا حج المعهود عم من الواجب والمستحف فاذا كان هذا اذا كان هذا المضاق يريد ان حج حجة في الاسلام فالمفرد ام لا انتظر عم فصح المفروض من, من اين تسقط عنه ما هذا اذا ما يخالف من اين تسقط عن الاستدلال الاسلام من اين قلنا ان الايه تدل على هو الاستدلال بالمجموع هذا شيء نعم هذا, هذا الذي نقول انه استدل مم. بالمجموع اقول عروستي ادرك الحج الحد كل افراد الحد يعني لا ادرك الطبيعي الحج وهذا في الطبيعي والا اذا انسان الشيخنا حضر يوم النطق قام صار حج مستحب قام صار حج واجب لأنه أدرك كل أفراد الحج لا أدرك طبيعي أنه أدرك جميع الأفراد والهالحج المتوج إليه بعد ما انقلب الحج بعد ما صار الحج موجود حج الاستدلال فأدرك كل هذا الحج المأمور به فعله مأمور سيد الخيرات ترته فعله مأمور بالحج الاستدلال لمترتب سيد خيرا ترتب في الحج إذا لم يحج الحج الواجب حج المستحب يصفع منه لا من المقام الثاني بعد الفراغ عن المسألة الأولى فكيف يمكن للمكلف أداء الحاج بيان ذلك بعدة مطالب متسلسلة الاول هل ان مفاد من أدرك المشعر فقد ادرك الحج هو التوسع او مفاده احتساب الحج الذي شرع فيه اذا قلنا بان مفاد قاعدة من ادرك احتساب الحج الذي شرع فيه فهي بنفسها تدل على كفايه إحرامه السابق ولا حاجة إلى تجديد الإحرام والقرينة على ذلك مؤلفة من أمرين الأمر الأول ان نفس هذا التعبير وهو من ادرك الموقف فقد ادرك الحج وارد في باب حج المملوك معتبرت معاوية ابن عمار حديث اثنين باب سبعة عشر من ابواب وجوب الحج قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك اعتق يوم عرفه قال اذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج ظاهر وحده التعبير ان القاعده في البابين واحده وان المملوك اذا اعتق قبل المشعر فهو من مصادق القاعده فليس ما ورد في مساله العبد حكما خاصا به وانما هو تطبيق لكبرى من اجراك هذا الامر الاول فبي كان احرم لله لحد الاستفاده ان ما عدي والان ابين ما كملته الامر الثاني ان ظاهر الروايات هذا الباب وهو باب المملوك هو الاكتفاء بحجه الذي شرع فيه قبل ان يصبح حرانا اعتبرت شهاب حديث واحد نفس الباب عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اعتق عشية عرفه عبدا له قال يجزي عن حجه الاسلام ويكتب للسيد اجران ثواب العتق وثواب الحاج ظاهر هذه الروايه ان العبد تلبس بالاحرام قبل عتقه بقرينه قول الامام في الجواب يجزي عن حجه الاسلام وبقرينه قوله يكتب للسيد ثواظان أدى على أن سيده حج به ثم أعتقاه ومما يؤكل ما رواه المحقق في المعتبار حديث خمسة نفس الباب باب سبعة عشر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك اعتق يوم عرفاه قال اذا ادركه احد الموقفين فقد ادرك الحج وان فاته الموقفان فقد فاته ويتم حجه يعني هذه الإدافات ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام هذه قرينة على أن الذي أدركه هو حجة الإسلام اذن بمقتضى هذه القرينه نقول ان المستفاد من روايات من ادراك احتساب الحج الذي شرع فيه فلا حاجه الإحرام وأما إذا أنكرنا ذلك وقلنا لا يستفاد من قوله من أدرك إلا التوسعة في الواجب لا الاحتساب بمعنى ان من حضر يوم العاشر بمزدلتاه فحضوره محقق للحاج اما ما هو السابق هل يعدل عنه وهل يكتفي به فان الروايه ثابته عن ذلك وحين فما هو مقتب القاعدات نقول مقتب القاعدات إذا شك في أنه هل يجب عليه إحرام جديد لهذا الحج أم لا فإن الجاري في حقه حصالة البراءة عن وجوب الإحرام المطلب الثاني يأتي كلام معين.